لناو إسلام دابرا كانم وكوبي عمريخو عليه الصلاة والسلام فرمي وستفترق امتي يعني أمة الإسلام تفترق لناو إسلام دا تبع السنة والجماعه فقط حصرا أوشا لماذا السلفية لماذا السلفية زور كاسبرسيار ذكاء لماذا لا نكتفي باسم الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لماذا لا نكتفي باسم سمان الله جل وعلا به لماذا لا نكتفي بهذا الاسم طيب ما هو الجواب ما هو الجواب وش هناك لماذا أقول أنا مسلم سلفي ولا أقول أنا مسلم انتهى الأمر أبراك فصله صلى الله عليه وسلم ما كان أنا اليوم عن أهل ها عن الفرق الأخرى المسلمة الخارج عن الحق، الخارج عن السنة. نقول في مقابل الأديان الأخرى نحن مسلمون وكفى. في مقابل الأديان، في مقابل الأديان نحن مسلمون وكفى. الملل والنحل. في مقابل الملل نحن ملة الإسلام، ولكن في مقابل النحل نحن نحلة السنة، فرقة أهل السنة والجماعة أو فرقة السلفية. دائره دائرها دائرة واسعة ودائرة ضيقة لدائرة واسعة كذا بس إسلام انتهى الأمر فلم لدائرة تسككاندا بشوككاندا مسلمانكم أنا مسلم ولكني لست صوفيا ولا أشعريا ولا خارجيا ولا إلى آخره لست على أي فرقة من هذه الفرق المحدثة المبتدعه. المخالفة لما كان عليه السلف وإنما أسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة الكرام ونتبع السنة والجماعة لماذا نتبع السنة والجماعة ما الذي يجب علينا هذا الاتباع نتبع السنه والجماعة ها انا ما الدليل بوشي شوين سنه جماعة كيون الدليل عليكم بسنتي؟ وسنة الخلفاء الراشدين